بوك تو قلمت تويستا ثلاثة عشر ثلاثة عشر توي توي الأنشطة والأعمال الأنشطة <الأعمال> والأعمال <الأقرك> <الأعمال> ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ هان työskentelee toimistossa. هي تشتغل في المكتب. هي تشتغل في المكتب. هان työskentelee tietokoneella. هي تشتغل على الكمبيوتر. هي تشتغل على الكمبيوتر. Missä Marta on? Aina Marta. Aina Marta. Elokuvissa? Fi sinima. Fii El sinima. Hän katsoo elokuvaa. Hia Tushehidu-filmen. Hia Tushehid-filmen. Mitä Peetä tekee? ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ أنا بيسكليو ليوبستوسا. هو يدرس في الجامعة. هو يدرس في الجامعة. أنا بيسكلي كياليا. هو يدرس لغات. هو يدرس لغات. ميسا بيتران. أين بيتر؟ أين بيتر؟ قهوة لاسا. في المقهى. في المقهى. هان يو قهوة. هو يشرب قهوة. هو يشرب قهوة. مينها منا بتميل للان؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ كونسرتين إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية هيك ونتلوت ميلهلان هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى مين هي ايفات منن إلى أين لا يحبون أن يذهبوا إلى أين لا يحبون أن يذهبوا ديسكون إلى ديسكو إلى الديسكو هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص